وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا زَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَانَ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ